بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولا حول ولا قوت الى بك ايوا الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الحرقه الماضيه عن عما مدح به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعنى الباب والفصل الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للثناء اتى الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الفقهاء الباب يحرز هو تكلم في الكلام دي الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص المدح وجاب مثلا الله سبحانه وتعالى سماه رؤوفا ورحيما يسمىه عزيزاً على المؤمنين رؤوف يعني عزيزا نقرأ الآية لقد جاءكم رسول من نفسكم عزيز عليهما عنتم يعني عزيز عليهما ما يعني ما يعني ما يعنيتنا وما يقلقنا عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما يزال الكلام في هذا في الفصل يعني ما يزال الكلام فيما الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وقال عليه وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين قال أي بك إنما وقعت سلامهم من أجل كرامه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي مما مدح الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله فسلام لك من أصحاب اليمين فسر بتفاسير بين هذه التفسير سلام لك من أصحاب اليمين بمعنى أن أصحاب اليمين يسلمون عليك بمعنى أن المؤمنين من كل الأقوام السابقة واللاحقة إلا وهي تسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله تفسير آخر أن السلام الذي كان فيه أهل اليمين بك أي بسببك أي السلام التي حصلت لهم والفوز الذي كان لأصحاب اليمين شكونهم هم الفائزون برضوان الله عز وجل هم الفائزون بالنعيم المقيم في الجنة وذلك بسببك بك فسلام لك أي بك لان لم تأتي بمعنى الباء والعكس صحيح فسلام لك من أصحاب اليمين بمعنى أن أصحاب اليمين يفوزون أو فائزون بسببك هم في سلامة وهم في نعيم بسبب بسببك هذه الآية وردت, في وردت في سورة الواقعه وصورة الواقعه ذكر الله عز وجل فيها أصناف البشر في الآخرة وقسمهم إلى كم؟ إلى ثلاثة وكنتموا ازواجا ثلاثة فالسابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وكيف تتكلم عليهم في الصفة الصف القرآن الكريم في سوره الواقعه في بداية سوره الواقعه فبين يعني العجر والتواب ديال السابقين ثم تلا بالتواب والعجر ديال أصحاب اليمين ثم ذكر جزاء أصحاب الشمال ثم ختم الصورة بنفس التقسيم بنفس التقسيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ذوما اللولين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ذوما التلين. وَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَ سُجَحِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَحَقُّ الْيَقِينِ يقول لعلماء الناس في الدنيا تقسموا إلى ثلاثة أقسام قسمان في النار وقسمون في الجنة والناس في الآخرة تقسمون ثلاثة الأقسام قسمان في الجنة وقسمون في النار المقربون وأصحاب اليمين فين في الجنة أصحاب الشمال فين إذن قسمان في النار قسمان في الجنة وقسم ولكن هذه القسم فين هذه القسم في الآخرة أما الدنيا قسمان في النار شكونا هم القسمان المغضوب عليهم والضالون وقسم في الجنة وهو المنعم عليهم هم القسمة فكرة في سورة الفاتحيك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم بمعنى عرف وعامل بدكش شلي يعرف بمعنى يعرف شرع الله سبحانه وتعالى وطبق شرع الله كما عرفه شكون هادو المنعم عليهم فين فصر في الله عز وجل المنعم عليهم شكون هم وَمَنْ يُطِعِ الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا المغضوب عليهم شكون اذا كانوا هادو هم الذين يعلمون ويعملون بعلم شكون المغضوب عليهم الذين يعلمون ويخالفون علمهم عرف الحق ولكنه خالفه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فألعن صلى الله على الكافرين بسمش اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغين أي منزّل الله من فضله على من يشاء من عباده كمل فباءوا بغضب على غضب هل فباءوا بغضب؟ هل هي لك تفسر لنا المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب اللي إنسان الذي يعلم ولكن يكتم ذلك العلم ويعمل عن طريق ماذا؟ مخالفته يعني انه يحيد ذك العلم دياله يحيد ذاك الفهم اللي عنده ويعمل بيش؟ باتباع هواه ويعمل باتباع نفسه الاماره بالسوء هذا مغضوب عليه عرف وخالف معرفته كما قال البصير رحمه الله في شأن اليهود والنصارى عرفوه وأنكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم انكروا بما عندهم العلم والمخالفه لهذا العلم يعرفون هذا تفسير القول عز وجل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اي يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقاً من التوراة والانجيل كما سياتي يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ولكنهم خالفوا صلى الله عليه وسلم وانكروا نبوته وكل من خ... راى عل... علم علما وخالف ذلك العلم فإنه يندرج تحت المغضوب عليه الصنف الثالث وهو الذي ليس لديه علم ويعمل عن جهلين وهم الضالين النصارى كي جاء في الحديث ان المراد بالضالين النصارى ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعبر بالنصارى من أجل ماذا من اجل ان يبين لنا ان هذه الصفات يعني جارة ديلها على كل من كان يعمل عن جهل فيتشملهم وتشمل من كان على سنتهم فين غنلقى هذا التفسير ديال الضلال في القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغدوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هذه الآية كتب في سر ما معنى الضالين قالوا إن الله تعالى ثلاثة ما يمكنش إذن وانسا عيسى بن الله قالوا لا هو الله بنفسه واش هو لا حتى هو ابن الله يعني ما يقدرش هو يستقر على, على عقيدة معينة على عقيدة معينة مرة يقول هو ابن الله مرة يقوله وحلى في مريم مرة يقول تجلى الله فيهم مرة يقول إلى أخر يعني وبيس ما يقولون وتعالى الله عما عما يصفونه به من نسبه الولد له سبحانه وتعالى على كل حال عندنا العلم والعمل العلم مع العمل منعم عليهم العلم مخالف العمل مغضوب عليهم فاقد العلم مع العمل ضلال يعني العلم ما كنش والعمل وكل من بغير علم يعمل عمله مردوده لا تقبل اذا كان يعمل عن غير علمين مثلا كيس الليب لما كي, الأحكام كي, كي, كي, كي, كي يعرف الأحكام ديال الصلاة، بل لما كي يعرف أشن ذيك يدير فات الصلاة ديالو، أقل الناس كي يركعون كأتحوى كي يركع، لاش دخس كتسول، فسألو أهل الذكر إين كنتم، فاتعلموا، كيسوم بل ما يعرف الأخ ديال الصيام مش الحج بل ما يعرف الأحكام ديال الحج، كيس يتصرف الأموال بل ما يعرف الأحكام ديال الأموال، دخس كاسيد تعرف كما يقول ابن عاشر الرحمه الله و يوقفول مراحات إعلاما من الله فيه النبيه قد حكما توقف الأمور ديال كلها حتى تعرف حكم الله عز وجل فيها ويوقفوا الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبيه قد حكمها يعني ممكن شأننا نلقى شي حاجة مثلا كتبعة شي حاجة كتبعة على برة نأخذها ونشربها قبل ما نعرف واش ولا حرام إلا ما عرفتها أصلا نأخذ لما نشربه ماشي شي مشكله والشاي والقهوة وما إلى ذلك ولكن شي قنينة معينة ما عمرني شدتها نأخذها ونشربها ونقول من بعد غير العلم مش شربها تنسول لا شي ما ما شربها تنسول شيء ما كلام عمرك شتيا وأشتاق عادت تسول ولا تخليها تتسول دائما السؤال والعلم يقدم على ماذا على العمل على العمل كما يقول كما يقول البخاري رحمه الله تعالى عليه باب القول قبل باب العلمي قبل القول والعمل باب العلمي قبل القول والعمل تعرف عاد, عاد تبدا تعمل وجب فيه قوله تعالى فعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لربك فقد العلم على قول لا اله الا الله وقدم العلم على ان تستغفر وتعمله. باب العلم قبل القول والعمل وحتى الصنيع دياله في البخاري علاش داير مثلا مباشره جب في البدايه ديال البخاري جب كتاب العلم علاش ما يخلي كتاب العلم في السر العلم هو المدخل ذي الصلات العلم هو المدخل ذي العبادات ذي المعاملات ذي المظالم ذي السير والمعازيد ذي التفسير العلم هو المدخل على كل حال فالصنف ذي الناس هنا في الدنيا سينفاني في النار وسينفون في الجنة في الآخرة سينفاني في الجنة وسينفون في النار كيف كيف أش نوقع أش نوقع أش نوقع في هاد في هاد هذاك أن ديال الدنيا انقسم إلى قسمين هذاك المنعم عليهم اصبح في الاخره المقر لا قسمين اصبح في الاخره قسمين هو كان قسم واحد في الدنيا ملي يوصلوا الاخره تقسموا الى المقربين واصحاب اليمين هذوك الصنفين ديال الدنيا المغضوب عليهم والضالين من اللي وصلوا الاخره الاو ولا قسم واحد ولا قسم واحد وهم اصحاب الشمال علاش لان الذي يعمل مخالفا للعلم كالجاهلي لما كان كالجاهلي حشروا معا حشروا سوياً حشروا في مكان واحد كما قال الله عز وجل ونعى على الأحبار والرهبان الذين يكتمون العلم ويس ويسويغون للناس أعمالهم ويسكتون على المنكر لا ينكرونه وعلى المعروف لا يأمرون به فالله سبحانه وتعالى فوصهم بأنهم بحلهم يعني هادو هادو هادو بحل بحل كما جاء في سورة سورة المائدة لان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا هذا هو السبب حشر هؤلاء العالمين وهؤلاء غير العالمين فيج في خندق واحد وفي بوتقة واحده لان هؤلاء يفعلون المناكره وهؤلاء يسكتون عليها فكانوا صنفا واحدا فكانوا صنفا واحدا اذا فسلام لك من أصحاب اليمين يحتمل أن يكون أن أصحاب اليمين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي من الظلمات الى النور او فسلام بك اي هم في السلام والسلام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ثم اسم من اسماء الجنه دار السلام شنو دار السلام الجنه لك فسلام لك من أصحاب اليمين بمعنى أصحاب اليمين لهم سلام بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله أي بك أي وقع السلام لهم بك إنما وقعت سلامتهم من نجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 ويجيب فيها الأقوال ديال العلماء الاقوال ديال المفسرين ديال المحدثين ديال الفقهاء ويجيب الاقوال ديالهم باش كيفسروا كيف هذه المفردات التي كتعني الرسول صلى الله عليه وسلم شهد عندنا في هذه الايه ان المراد بالنور الثاني محمد صلى الله عليه وسلم الله نور السماوات والأرض مثل نوره اي محمد صلى الله عليه وسلم لكن النور الثاني هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بيت القصيد هذه الآية كلها والآية آية عظيمة جدا هذه الآية في سورة, في سورة نور وسميت سورة النور بسبب هذه الآية سميت سورة النور بسبب هذه الآية يعني آية عظيمة جدا ألف فيها الإمام الغزالي رحمه الله كتابا يسمىه مشكات الأنوار مشكات الأنوار لأن كن هنا المشكات مذكورة وأن هنا الأنوار مذكورة نور على نور الله نور السماواتي مثل نوره يهدي الله لنوره هناك أنوار مدام هناك أنوار مذكورة متعددة وسمها مشكات الأنوار فشرح فيه هذه, هذه الآية ما معنى الله نور السماوات بمعنى منورها أن الذي نورها ماديا ومعنويا ماديا بمعنى أنه أضاءها فكل نور إنما هو منبثق من نور الله عز وجل ومعنويا بمعنى النور المعنوي أن هذه الأرض صالحة للحياة وصالحة للعيش وصالحة لكذا وصالحة لكذا لولا أن الله سبحانه وتعالى نورها وجعلها نيرة كما قال الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الارض بنور ربها هذا النور اللي اللي كان كل ما يتمتع به الناس فهو نور هذه الأرض فهو من أنوار هذه هذه الأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره ايش قلنا في مثل نوره مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب قرأها مثل نوري من امن به في كل مراد بالنور هنا نور المؤمنين ونور المؤمنين طبعا جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نور وكل من آمن به فقد استفاد من ذلك فقد استفاد من ذلك النور إذن فلا مشاحطه في في كما يقال فإذا قصدنا بالنور محمد صلى الله عليه وسلم من قصدنا به الأصل وإذا قصدنا بالنور امه محمد صلى الله عليه وسلم اي منا منا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصدنا به الجزء والعرب كانت تعبر بالجزء عن ماذا عن الكل كما تعبر بالكل عن الجزء في, في المجاز المرسل المعروف كمشكات فيها مصباح قالوا المشكات ذات محمد صلى الله عليه وسلم فيها مصباح المصباح هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم السيراج في, في, في ذلك المصباح الزجاجة الزجاجة هي فطرة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كأنها كوكب دري كأنها تلك المشكات بما فيها من السيراج وبما فيها من المصباح وبما فيها من من الزيت من الزيت كما أنا عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى كانها كوكب دري كانها كوكب مضيء الدري الكوكب الدري هو ماذا هو المضيء ما في دل معجمه دل المهمله الكواكب الدرية بمعنى الكواكب النيرة الدري النير يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيه ولا غربيه مفسر الشجره المباركه هي الزيتون ولكن هذه الزيتونه اللي مذكوره هنا بمعنى هذه الشجره المباركه هنا لا شرقيه ولا غربيه واذا من من الجتهد نورانيه ربانيه ربانيه هي شجره الايمان فيه تشبيه ما يسمى بتشبيه ما يسمى بتشبيه المركب يعني فيه اجزاء متعدده باش تعطينا واحد صورة معينه تشبيه تمثيلي او تشبيه مركب شيء يتخلف شيء وشيء يتخلف بس أعطينا واحد الصورة وحدة الصورة متكاملة. المراد بببشجرة هنا هي شجرة الإيمان التي لا شرقية ولا غربية ولكنها ربانية. فيه ما يسمى بما يسمى في المجاز يعني بالاستثناء بعدها تشبي أنك تشبه شيئا أن بشئين تموت استثنى. كما قال الشاعر وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل هو شبه الجيد بجيد من؟ بجيد الرئم والرئم هي الغزلة ثم استدرك فقال الجيد الغزلة فيه طول والطول في المرأة غير محمود والجيد الغزلة عار عن الحلي عار عن الزينة والعري عن الزينة أيضا غير محمود فاستدرك وجيد ليس مشبهان بجيد الرئمي أي بجيد الغزالات في جميع الوجوه لان جيد الغزلان يكون فيه نوع من الطول وهو غير محمود في المراه وقد يكون وقد يكون وهو خالين من الحلي خالين من كذا فهو فهذا ايضا غير محمود وجيد كجيد الرئمي ليس بفاحشين اذا هي نصته ولا بمعطل فكذلك هنا هاي هي الزيتونه هي الشجره المباركه ولكن هذه الشجره اكبر من من, من, من فاستدرك فقال لا شرقية ولا ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها قل علماء تكاد فطرة محمد صلى الله عليه وسلم تقول ها أنا قبل أن يمسها الوحي قبل أن ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كاد أن بصلاة يكون نبيا كاد أن بصلاة يقول للناس اتقوا الله لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر الفواحش ما ظهر منه وممطن عصمه الله عز وجل مما كان عليه الناس في في أدرانه الجاهلية كان الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعا بمكارم أخرق وهذا هو الإسلام يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قبل أن يأتي الوحي قبل أن ينزل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم على فطرة سليمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم حتى عرفه الناس بالصادق الأمين وعرفه الناس بأخلاق حميدة ومكارم حميدة فلما نزل عليه الوحي ما الذي حدث نور على نور نور الوحي على نور الفطرة نور الوحي على نور الإيمان فاجتمع النوران النور الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إرثا والنور الذي انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا ولو لم, ولم ولو لم تمسس هنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمسال للناس يعني هذا الأمثال اللي يضرب الله عز وجل بالشجر الطيبة بالشجرة المباركة بالش يعني بشجرتين طيبتين في الآية الأخيرة حيث تشبه آية حيث تشبه كلمة توحيد بالشجرة المباركة الأمثال أمثالك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرتين طيبتين نصلها تابس في السماء أكلها كل حين بإذن ربيها قال علشان كي يجيب هذا الأمثال, الأمثال, قال لك الأمثال باش الناس شبيب يبين للناس والمثل يبين المعنى ويوضحه قال كعب الأحبار وابن جبير المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى مثل نوره نور محمد صلى الله عليه وسلم اذا اوكي جيبلك لك للعلماء في النور الثاني وقال سهل بن عبد الله تسري المعنى الله هذه السماوات والارض هذه احنا قلناش منور السماوات والأرض منير السماوات وقال هادي والهادي والمنير بحال بحال لأن الذي هديك ينور لك الطريق يعني كي يأخذ القندير كي يشد لما يصبح كي الطريق فإذا حمل معه سراجا ويرك الطريق له هذاك وإلى أهدك بدون أن يورك الطريق أيضا هذاك فقد تكون الهداية بدون السراج وقد تكون الهداية بيش بالسراج كما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وحده لا في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال هذاك الهادي المهتدي اللي هداه الله سبحانه وتعالى بحال شيء واحد هذا القنديل وكيتتمشى والناس تابعينه هو اصل المهدي هداه الله سبحانه وتعالى وهذيك الهدايه وهداك الاخلاق اللي تمتع بها بمثابه ماذا السراج بحال اللي هز السراج الناس كي يشوفوا فيه كي يشوفوا فيه الاخلاق ديال الصالحين يذكرهم بالله عز وجل كما يقول ابن عطاء الله لا تسحب من لا ينهدوك حاله ولا يدلوك على الله مقاله يعني شو واحد تشوفه ويذكرك بالله عز وجل شو واحد يتكلم ويذكرك كلام ذي له بالله عز وجل هذا يحمل هذا يحمل سيراج ولكن السيراج معنوي هذا القنزيل ولكن القنزيل معنوي في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته قال الله هذه السماوات والأرض ثم قال مثل نور محمدين إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا وكذا وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة توقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم وفي الشجرة المباركة من نور أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام وضرب المثل بالشجرة المباركة وقوله يكاد زيتها يضي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت كهذا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون نبيا قبل كلامه, يعني قبل كلامه بالنبوة قبل ان يقول يا ايها الناس اني رسول من عند الله قبل ما يقولها تكاد نبوته تظهر وقيل فيها في هذه الايه غير هذا المعنى والله أعلم وقد سماه الله تعالى في القران الكريم في غير هذا الموضع شوف, شوف تنسيق ديال, ديال قد عياضه هو جاب الايه وجاب فيها الاقوال ديال العلماء اللي قالوا بان المراد بالنور تاني هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك قالوا تقال واحد المعاني خرى فغير غير هذا المعنى في, في الايه ولكن غادي يعضد الاتجاه ديالو غادي يعضد بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القران الكريم ايضا بمعنى النور في ايات خرى غادي يعضد بان النبي صلى الله عليه وسلم نور ماشي غير في هذه الايه في ايات خرى بمعنى ان هناك توارد الايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور وكت... النور هو محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب المبين هو القران الكريم وقال تعالى يا ايها النبي اننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الشاهد عندنا في هذه سراج سراج لان السراج يحمل معنا النور معنى الضوء ان أرسلناك شاهدا هذين شوف شايف نبي صلى الله عليه وسلم بشيرون ونذير وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين وكل حملة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم مبشرون ومنذرون يعني لابد أن ينذروا العصاة بعذاب الله عز وجل ويبشروا المؤمنين بفضل الله عز وجل ورحمته والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشير قبل أن يكون ماذا نذيرا لأن كين الأية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يعني بش بشر قبل أن ينزيرا ولكن إذا نشينا القرآن المكي غازين الق النبي صلى الله عليه وسلم منذر فقط غازين الق مثلا يا أيها المدد سيرقوم فانذر قالوا لا معلش قوم فأذير مكين شناء وبشير. علشان لإن ذرب وحده وال تذكر. قالوا لأن مكة يومئذ ليس فيها مؤمنون. لأن, لأن يا أيها المدّسير من أوائل ما نزل. نزلت القراء خمسة الآيات دي الإقرا. وفترة الوحي انقطع الوحي واحد لمدة. ثم نزل عليه يا أيها المدّسير. بعد ما هرب النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل بين السماء والأرض على كرسي. فارتعاش وارتعد من الصدمة الأولى اللي كانت في غار الحيرة ارجع هرب البيت ديال السيدة عيشة رضي الله تعالى عنها فقال اذا تيروني زميلوني تيروني يزميلوني يغطيوني راشت هذا السيد اللي يشتر بالحيرة راشت تعودتني في هذا الواد دخل عنده البيت قال له يا أيها المدات تيرو أي المتغطي في التياب الملتف في ماذا في التياب يا أيها المدات تيرو قوم فأنزير العلماء قالوا الآية الأولى اقرأ الأمر دياله هو اقرأ أنت قرأ أنت هذا الأمر الثاني قم فأنذير بمعنى بلغ الناس الأمر الأول لك والأمر الثاني لأمتك قم فأنذير وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فهجور ولا تمنون تستكثير ولربك فصبر ذكس عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقام ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى الشيء عندنا فأنذير لأن مكة ليس فيها مؤمنين ليس فيها مؤمنون بل الكفار هم اللي كينين فالمناسب للوضع هو ماذا هو الإنذار. هو الإنذار فلما أسلم الناس ودخلوا في دين الله عز وجل قد قدمت البشارة على النذارة في سورة الأحزاب هذه في سورة الأحزاب لأن سورة الأحزاب من السور المدينة والمدينة إسلامية يعني تقريبا بكاملها ف... فناسب ان يقدمت تقدم البشارة على النذارة بشيرا ونذيرا لان البشير هو الذي يحمل اليك الخبر السار والنذير هو الذي يحمل اليك الخبر غير السار فإذا حمل اليك شخص ما كلاما سارا هو يستحق كما نقول احنا يستحق البشارة ولا لا يستحق شيء حاجات تعطيها, تعطيها له كما قال كما قال عبد الملك رضي الله تعالى عنه جاء واحد بشري بشري بالتوبة دياله من نزاته وعلى ثلاثة الذين أقول لي فنزع التوبة دياله وعطاه لها ذا كل ما بشري بالتوبة قال لي هاد التوبة هاك قال العلماء كانوا يستدلوا بي لمشيس الكتب للفقه والكتب للحديث أطلقا العلماء قالوا هذا الحديث فيه دليلون على استحباب إعطاء البشارات لمن بشرك بخير القصة ديال سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضا أما الإنذار لا, لا يحتاج إلى البي <تصفيق> واحد جاب خبر ماشي شهي هذه مش رضعت عليه بالحقتين شيء حاجة، ك... ربما الحسن حصل بس رحمة الله تعالى عليه جاب ليه شي, واحدة... شي واحد، واحد جا... جاء جاء عندو قال لي رافل أن القرفي كذا وكذا وكذا شيء حاجة غيبة، فرن قال فيك وقل فيك وقل فيك وقل في قال لي بلاسي شوية دخل وعمر واحدة واحدة طبق من تمر اللي كذا واحد طبق ليه التمرك كيف أنا قلت لك قال فيك ترى أنا كذا وكذا وكذا قال لي حسناتك حسنات خير لكي... ال... ال... لي... لكن... ال... من يعني لأن اللي أخبار إن ما ال أعطاه أعطاه النذار دياله اللي هي التمر على كل حال وداعيا إلى الله بإذنه داعيا إلى الله بإذنه بمعنى بأمرين من الله سبحانه وتعالى الله هو الذي أدين له الله هو الذي أرسله ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى فكل داعٍ إلى الله سبحانه وتعالى يد يدخل تحت هذا الأمر من الذي أمرك أن تنادي الله أكبر الله من الذي أمرك أن تصلي؟ الله الله. من الذي أمرك أن تدعو الناس إلى الخير والفضائل والمكارم. الله. فكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يدعو بإذن وأمر من الله سبحانه وتعالى. وسراجا منيرا سراج المنير هو أبي القصيد كما ذكرنا. والعلماء نتوقف قالوا علاش اسمه سراج المنير ولم يسمه قمرا منيرا أو شمسا منيرتان. قالوا لأن الشمس والقمر لا يؤخذ من نورهما أما السراج فإنه يؤخذ من من ضوئه سوى شيء واحد عند السيراج مثلا الدوار كله ولا ولا القبيلة كلها يمكن تأخذها كلها غير الشمس عاديا ويش من ذاك السراج ولكن ديرها كيف على من الشمس آه النبي صلى الله عليه وسلم سراج بما يأخذ الناس من نوره يأخذ الناس من علمه يأخذ الناس كما يأخذ الناس من سراج الجار يأخذون من ماذا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر لا يوخذ من نورهما هذا طبعا قبل طاقة الشمس يعني مباشر بشكل مباشر أنك تحط الدير لك ديالك ديال يشعر وسراجا منيرا ومن هذا قوله تعالى أي ومن هذا بمعنى ومن هذا النوع من المدح الذي مدح الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم وميزه قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عن كوزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى إنما مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هذه كلها مدح هذه كلها مدح كلها تنال للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني اذا تتبعت الايه التي تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم هي كثيرة جدا إنما المؤلف كما كما أخذ على نفسه في البداية قالك إنما أخذ ما ظهر معناه وبان كذا يعني اللي واضح وجلي وإلا لو تتبعت القرآن كله لوجدته لو تناء على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم ونشرح لك صدرك ما معنى ألم حرفه إيش حرفه مش إذا ألم هذه كلام لم هذا حرف تقرير نعم ال لم حرف نفي وجزمين لم يلد الحرفان في وجزمين الم نشرح حرف تقرير وجزمين بمعنى ان ما بعد لم واقع ما بعد لم غير واقع ما بعد لم غير واقع منفي ما بعد لم واقع الم نشرح بمعنى شرحنا ذكر صدرك يقرره حرف تقرير شيء واحد مثلا كتسدي له شيء, شيء أمر فأنت تريد أن تقرره هل هل اعترف بذلك الأمر أم لا فتقول ألم أفعل لك كذا وكذا ألم أمنحك كذا وكذا ألم لك كذا وكذا ألم أسجعك على كذا وكذا بمعنى سجعتك وفعلت لك وفعلت لك يعني ألم نشرح أي شرحنا لك أسدرك فألم تفيد ماذا تفيد تقرير الفعل يعني إقرارا جازما هذاك هذاك الشرح للصدر يعني اقرار جازم لا شك فيه ومعنى الشرح وسعنا لك صدرك بماذا بالمعرفة بالحكمة بالإيمان بالوحي فصدر محمد صلى الله عليه وسلم أكبر الصدور والمراد بالصدر هنا كما سياتي القلب فقلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر القلوب من حيث ماذا من حيث السعه التي وسعها من حيث العلم الذي حمله حمل النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما لو نزل على الجبال لا تصدعت ما لو نزل على الجبال لانشقت لا كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الناقه اذا نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم تبروك من سقالي الوحي ولكنه نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال السيدة عائشة كان بسلام يضع رأسه على فخيدي فينزل عليه الوحي فتكاد فخيدي ترتد يعني تنكسر من تقالي من تقالي الوحي ولكن هذا القلب حمل هذا كله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يقوي شيء واحد يقويه لا إله إلا الله ألا من أشرح لك لك ماذا تفيد لك يمكن مثلا تقول ألا نشرح صدرك انت الامر وظهر المعنى ألا مناشرح صدرك لك فيها مزيد من الامتنان فيها مزيد من ماذا من التعيين بالفضل لك لا لغيرك شهاد يعني مباح لكل واحدين لو قلت مثلا ألا ما شرح صدرك بمعنى ألا ما شرح صدرك وصدر صديقك وصدر أخيك وصدر وصدر يمكن يمكن العطف عليه ولكن من قال ألا ما شرح لك صدرك يعني هذا خاص بك ولا يتعداك كما قال الخاطر لموسى ألا قل لك إنك لن تستطيع ما كان هذا شيء واحد آخر لك معك في اللول قال ألا قل ألا مقول إنك لن تستطيع مع ألا قل إنك في اللول اللي خرق السفين اللي خرق السفين قال لي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا من اللي عود قال لها قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا النكورة قال ألم أقول لك كن أدر معاك ومعاك ما واحد أخر ألم لك إنك لن تستطيع معي صبرا فزاد هذك لك من باب بمدى من باب تعيين الشخص المخاطبي وكن أدر معا واحد أخر هذا الشرح وقع محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيره وفيه إشارة إلى الشرح الذي وقع لنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات نبسال سلم شق صدره لما كان في بني سعد لما كان مسترد في بني سعد وشق صدره صلى الله عليه وسلم يوم البيعة وشق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يعني تقريبا أصحاب السير وأصحاب علامة النبوة يذكرون تلصق من الرأس والرابع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في بعضها أن هذا القلب الكريم قلب محمد صلى الله عليه وسلم شق ونزع منه حظ الشيطان. الله سبحانه وتعالى حيث منه شي حاجة سيدنا جبير حيد منه شي علاقة شي حاجة سوداء كالعلاقة بحال هذه العلاقة اللي تتعلق في الحلق ديال ديال البهائم بحال العلاقة ولحقال هذا حد الشيطان منك يعني طهروا من الحد ديال الشيطان بما مبقاش في حد الشيطان وأفرغ فيه طصا من من الإيمان والحكمة وفرغ فيه وحط الطص من الإيمان والحكمة كما سيكرر المؤلف رحمه الله وسعلا إذن هذا هذا هو الشرح لصدر محمد صلى الله ووضعنا عنك وزرك الله سبحانه وتعالى امسنا على محمد صلى الله عليه وسلم انه وضع عنه وزره واش المقصود عنده وزر لا اذا فما المراد بالوزري الوزر هو ما يثقل كاهلك طبعا المذنبون ما الذي يثقل كاهلهم الذنوب ولكن المراد هنا ما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم وما يثقل كاهله فسر العلماء بعده تفسيرات قال محمد صلى الله عليه وسلم يثقل كاهله ما عاش عليه الناس في الجاهليه فلما نزل عليه الوحي زال عنه ذلك بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اوضاع الجاهليه وكان ذلك يثقل كاهله وكان ذلك يقلقه وكان ذلك يزعجه هذيك الأوضاع اللي عايشين فيها الناس في الجاهليه هذا نوع من ماذا مما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي خفف الله عنه ذلك بمعنى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور هذا التفسير مما يسقلكه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة وقد أشرنا إلى أن الرسالة تقيل بكلماتها ومعانيها أي بكلماتها القران تق... الكريم تقيل وتقيل أيضاً بتطبيقه والعمل به فالنبي صلى الله عليه وسلم لنزل عليه القرآن الشرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه لن يبلغ هذا... خاف أن لا يبلغ هذا... هذه الأمانة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الهم الكبير حتى قال الله, الله عز وجل له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين قال الله عز وجل وخفف عنه فلا تكو في ضيق مما يمكرون وقال الله عز وجل له لا تحرك به, لتعجل لسانك, لا تحرك به لسانك لتعجل به النبي صلى الله خايف على الأمانة خايف على الرسالة فكان يحرك شفتيه بمجرد انزل على لوح يحرك شفتيه بسرعه باش ما ينساش الله سبحانه قال سنخيك فلا تنسى لا تحرك به لسانك, لسانك. هذا ما يثقل يعني امانه امانه الدعوه ايضا مما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير الثالث ان ما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم هو ذنوب امته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ملكيه الناس لهمد روسهم كل واحد كيه يقول اللهم وسلي نفسي نفسي اللهم وسلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي أمتي ملكيه الزهامدي الأمة بمعنى كيه الزهامدي البند الأمة لأن الأمة سيكون فيها الصالح وسيكون فيها الطالح الصالح مزيان دايز ولكن الطالح أش أش من اللي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطالح ولهذا غيب قفي الحال في الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه والذي ارتكب, ارتكب وحاشا ارتكب ذلك العبد من أمته إذن وضعنا عنك وزرك فسر بهذه تفسيرته فسر بغيرها ووضع وضع يقال وضع على ووضع عن فإذا قلت وضعت وضعت على بمعنى وضعت عليه وضعت عنه بمعنى أزلته عنه وضعت الحمل على البعير بمعنى حملته عليه فوالآن حامل ثم وضعت الحملة عن البعير بمعنى أزلته عنه يعني حرف كتغير حرف كتغير معنى الالد الضي ولهذا في الحديث الرسول وضع عنمتي الخاطئ والنسيان وما سكره عليه أي أزيل عنهم الخاطئ والنسيان وما سكره عليه فهنا وضع عن بمعنى ازال الله عنك وزرك الذي ان وضعنا عنك وزرك الذي انقد ظهرك قد ظهرك من اتقل كاهلك ورفعنا لك ذكرك مما امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذكره كيف رفع ذكره اي عندما يذكر الله عز وجل يذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأداني في لقامه في الخطبة كلما قال المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله قال بعدها مباشرة أشهد أن محمدا رسول الله كلما قال المؤدين أشهد أن لا إله إلا الله قال بعدها مباشرة وأشهد أن محمدا رسول الله كلما قال الخطيب الحمد لله إلا وقال والصلاة والسلام على رسول الله يعني رفع الله عز وجل ذكره فكان يذكر مع الله الشافعي رحمه الله تعالى يقول فهذا, فهذا, فهذا المعنى يقول كلما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالقلب يعني الذكر الذكر القلب بمعنى إذا ذكرت الله بالعبادة ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع لأن من الذي علمك الصلاة عندما تقوم إلى الصلاة ذكرت من ذكرت الله ولكن في الوقت نفسه ذكرت معلمك الذي علمك هذه الصلاة وتسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله نقسم بهذه إن شاء الله سبحانه وتعالى لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دنيا أو دفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهما أي في الدين والدنيا إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها يعني ما من نعمة نتقلب فيها إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها وما من مكروه يدفع عنه أن يدفع عنا في الدين والدنيا والآخرة إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببه صلى الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الصلاة والتسليم على ملاد الورى في الموقف العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين